عبد في ادب الطلب فليتفضل الشيخ مشكورا مجورا ان شاء الله تعالى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نستأنف بعد أن نعتذر البارحة يعني على ذا وطرأ أمر قاهر مانع لذلك لم يسعني ولم يمكنني المجيء إليكم وها نحن اليوم نجتمع كذلك ونلتقي في هذه القاعة وفي هذه السلسلة أيضا كنا في الحصة الماضية تناولنا بعض النبذ النبذ الكبرى والأولى والأولى كذلك ذكرها بدءا بالإخلاص وأهميته وكذلك الاستعانة والتحلي بتقوى الله سبحانه وتعالى واعتبار ذلك مفتاح هذا الطلب وتحلي الطالب بتلك الإرادة التي كذلك يعني مفتاح الوصول وأصل من الوصول وكذلك أن يكون أخذه للعلم مشافهة وذكرنا فوائد ذلك وما ومنافع وكذلك الأدب الخامس من هذه الآداب وهو أن يطلب العلم على صاحب سنة هذا الذي يحرص عليه العلماء إذا كان المرء على دين خليله فكيف يكون أمر التلميذ كذلك بين يدي معلمه وشيخه لأن التلميذ يرمق ويلاحظ ويأخذ ويتأثر بكل ما يراه ويسمعه سواء بلسان الحال أو القال من هكذا لذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى ويغتمس هكذا ويسعى ويجلس عند صاحب السنة فيتعلم منه هذا العلم وقديما قيل وهو نعم قيل لأنه مما ينبغي أن يتخذه الناس أصلا في المقيل يعني في هذه القواعد العلمية وهو ما حتى الإمام ابن الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري جعله في مقدمة صحيحة تلك المقدمة الجامعة النافعة <تصفيق> لما ذكر أثر محمد بن سيريد إن هذا العلم دين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هكذا من صاحب سنة يوثق ويدقق ويعمق أما المبتدع يلفق وينمق وإلى غير ذلك مما يفعله وهؤلاء وخاصة وتعلمون ما في الأصل في أهل البدع الهجر ان في اهل البيجاع حجر مجالسهم ومجالستهم وما الى ذلك ولا لا لهذا ذكر بعض الاعصار يعني هذا صاحب المصنف يعني لما ذكر الأدب الخامس فقال طلب العلم على صاحب السنة وهذا اثر من اصول الطالب هكذا وقاعده من قواعد من قواعد الطلب أيضا يعني حتى يعرف الإنسان يعني يستهويها الناس وإن من البيان إلى كيف يفرق بين فلان وفلان وكيف يميز بين المحق والمبطل بين المتبع والمبتدع بين كذا وكذا بتلك الآثار والأخبار وتلك الهيئات والسمات حتى في المقالات تميز بين أهل البدعة وأهل السنة أهل البدعة يذكرون الاتباع ويحترمون العلماء ويستعنسون بأهل الأصر أهل السنة أعني أهل السنة سنة سنة بينما أهل البدعة ترام يقعون فيهم, فيهم ويستخفون بهم ويتنقصون ما إلى ذلك سنة سنة ومن علامات أهل البدعة الواقعة في أهل الأصر أي في أهل السنة لهذا حتى في مقالاتهم كما قيل من ثمارهم تعرفونه وكل إناء بما فيه ينضح لهذا كما قال قال عبد الرحمن ابن يزيد سأل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رجل قريب السمت والهدي من, حتى كيف؟ السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناخذ عنه كيف قريب السمط والهدي من النبي الله عليه وسلم حتى ناخذ عنه فقال ما احد اقرب سمطا وهديا ودلا كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن أمي عك يقصد يعني ان خائف فاذا هكذا يقول هذا الذي اذا رأيتم التزامه وتطبيقه وحاله وأيئته وممارساته وأعماله يتكلم عن الصق والصديق والصادق هكذا يتكلم عن أهل الحيث وهو كذلك يلتزم بآدابه وهكذا اللسان يعني لسان الحال ما يخالف لسان القائل أبدا الشيء الذي تراه كما سيأتي بيانه الشيء الذي تراه كالذي تسمع لا تماقض ولا تماكور ولا تعارض بينه هكذا يذكرونهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالفعل لهذا وقال إبراهيم النخع كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هده وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه إذا وجدوهم التزما كذلك هم ارتزمون ويقبلون ويقبلون, ويقبلون وإذا وجدوه غير ملتزم ليس عنده من يريد أن يلتزم وليس بكلامه يلتزم أيضا هكذا ولا لا له لهذا وقال ابن قيم في صفة العالم الذي يأخذ عنه هكذا طالب للدليل هكذا يعني لا شك حكم له متبع الحق يعني يلتزم بالدليل المؤمنون لما يسمعون كلام الله تعرفون الله سذكر عباده المؤمنين اولا إنما كان قلب مؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفعود زيد انما كان, كان قلبه بعدين وما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا أقضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره زيد حتى إلا حصل الخلاف وحصل النزاع لا يحكمون أهواءهم وعواطفهم وغير ذلك من الأوامل الأخرى والوجوه الأخرى لا هذه وجوه ما تأثر ولا تغير إنما الحق هو الذي يجب أن يحق وهي يجب أن يتبع وبه يوزن الخلق فكل من وافق الحق وفق وموفق وإلا كله يعني كان غلط لهذا قال تعلمتا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حارجا مما قضيتا يجدون الطمأنينة يجدون الرضا يجدون الإنصياع والإمقياد يجدون الاتباع ما شاء الله والالتزام وما إلى ذلك هكذا متبع للحق حيث كان وأين كان ومع من كان هكذا يا أيها الذين آمن لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سبحانه إذن لذلك قال ولا يقرب العلم من مبتدع لأن طلب العلم على البدع منافع لهجرهم الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهذا الأصل تظافرت عليه الأدلة من القرآن والسنة والإجماع يعني هكذا كما بين ولهذا ذكروا في ذلك آية وحقا تجد القرطبي يذكرها في معرض بيانه عدم الأخذ عن أهل السنة وعدم الاختراع بكلامهم وحديثهم وعدم التأثر ببيانهم وخطابهم وعدم الجلوس إليهم حتى لا يستدرجك وحتى ممكن لا يؤثر فيك كلامهم لكثير من الناس رايتم اول كلمه تقع فتكن سببا لوقوع كلمات وكلمات هكذا ولهذا كان المفسرون قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا في آياتنا فاعرض عنها فاعرض عنهم عفوا عنه حتى يخوضوا في حديث حتى يخوضوا في حديث اخر لهذا كما قال القطبي في هذه الآية قال يعني هذا رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم يعني حجج وأتباؤهم لهم يعني أن يخلطوا الفاسقين وأن ولو أن يصوبوا آراءهم تقية كما يقولون لأنه قد يزين لك الكلام كما قلت لكم وينمقه كما هو منهج الكثير اليوم وذكر الطبر كذلك عن جعفر بن محمد بن علي أنه قال لا يجالس يعني, يعني عدم الجلوس معهم يعني في الآية الكريمة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوض في حديث غيره بي قال إلا يجالس أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى ولهذا كما ذكر كذلك خويز من داد المالكي, من داد المالكي يعني قال من خاض في آيات إلهي تركت مجالسه أي مجالسه عفوا تركت مجالسه وهجر كذلك مؤمنا كان أو فاسقا هكذا حتى لا تتأثر بما عنده من الانحرافات وبما عنده كذلك من المخالفات وذكر بعض الآثار التي تدل على هذا الأثر هكذا ولا لا ذكر يعني عن عائشة رجل الله تعالى عنها قالت تلا رسول صلى الله عليه هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيقون في فيبتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة رأيتم يا إخوان ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألبان قالت قال رسول الصلاة فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرواهم هكذا لهذا عموما وذكر بعض الآثار أي المصنف ذكر بعض الآثار نحن جئنا ببعض الآيات من هنا وهناك وهنالك من الموثقة كذلك إنما ذكر في أثناء بياني وشرحي وتأييدي كذلك هذا الأصل يعني ذكر الأحاديث التي تدل على وجوب ذلك وأنه كما قال هؤلاء سيأتون بالعجائب والغرائب ويأتون كذلك بالمناكير والأباطيل ولا يستطيع الإنسان أن يتميز أو أن يميز ونفسه إذا تعثر لعله يخشى يشرب حب ذلك ويتأثر لأن هذه الشبهات خطافة ولان العقول او القلوب ضعيفة فلذلك قد تجدون لو تكون عندك قواعد لازم تكون عندك قواعد واصول تكون عندك مراجع ما شاء الله يعني او موازين ومقاييس تميز لا تقبل كل رأي يعني كما قيل قديما ان كنت ناقلا في مطالبك نطالبك بالصحة منقولك أو مدعيا في نطالبك بالدليل على مقولك وهكذا قول لابد يكون نقل لابد يكون نقل محق وقول لابد يكون مصدق يعني ضوابط المعرفة ضوابط العلم حتى نأخذ منك ليس كل من يتكلم الناس عنه يتعلم ولعلك تتعلم بما أنت تتعلم من هذا الذي ليس علم حتى ولا لا له لهذا قال كما ثبت على أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر, آخر الزمان ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم هذا تحذير ويدل على النكير يعني كان ينكر على الذين يسمعون منهم ويجلسون إليهم وما إلى ذلك إذن هذا عصر ذكرناه باحتصار حتى يتبين للإنسان كيف كان السلف الصالح هكذا يؤكدون على ذلك ومما ذكر ممكن حتى يعني يعظد هذا ويؤيد ويؤكد هذا الأصل كذلك كما ثبت عن عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه ثلاثة, ثلاثة لا يؤخذ عنهم المتهم بالكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته والرجل الغالب عليه الوهم والغلط كذلك انظروا لتأثر الناس هذا الرجل غير ضابط الرجل المسكين يحفظ الكلمة ولكن يذكرها بعبارات أخرى غير التي سمعها ويذكرها بـ بـ بـ بألفاظ أخرى غير السابتة أصلا يعني هذا الإسان يهم كثيرا ويغلط كثيرا هذا الذي يهم كثيرا ويغلط كثيرا لا يصبح أن يكون معلما يعني ولو كان صالحا في قرارة نفسه وصالحا لذاته ومستقيما في خلقه وسمته وما إلى ذلك ولكن لا يصبح للعلم لأن العلم ينبغي له من ضبط الذي يغلي صاحبه ان يكون ضابطا حتى يحدث الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادى إلى, الى من لم يسمع كما سمعها ولا كما سمعها كما سمعها ولذلك كما قال يعني أيوب قال راني سعيد بن جبير مع طلق طلق بن حبيب فقال الم ارك مع طلق لا تجلسوا رغم ما فيه من صلاح وتوقى وما إلى ذلك انظروا في مسائل هذه مسائل العلم مسائل السنة ليست فيها تقول هذه موازنات وهذه مقابلات وهذه مسامحات في مسائل شرعية وفي ضوابط شرعية هذا يصلح أن يكون معلما ولا لا لو كان حقا لبدأ بنفسه لأنه ينبغي له كذلك وللتزم بالسنة أثرا اثرا خبرا خبرا كلمة كلمة هكذا ينبغي أن يكون وإلا فإنهم لم يكونوا ولهذا قال امام احمد اخزى الله الكرابسيه لا يجالس ولا يكلم ولا تكتب كتبه ولا نجالسه من جالس سبحان الله العظيم لهذا تشيدون انهم كانوا يقولون كما قيل مره عبد الوهاب يعني عبد الوهاب هذا يعني قال مرته بعمر بن عبيد وحده فقلت له ما لك تتركوه قال نها الناس عني ابن عو هو الذي نهام قال لا تجالس فلا لا تجالسه ولا تسمع منه ولا تسأله اهجره اهجر مجالسه أي حتى يعني يتعلم الناس العلم من منابعه ومناهله ومظانه ومصادره وبأدواته وطرقه وبقواعده وظوابطه ومن أهله وحملته وزويه الذين هم العدول الفحول الذين يضبطون النقول ويرتزمون بالأصول ألم يقول المستمع كما في الحديث الحسن لمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ويحفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلية هذا يعني يذبون عن حياضه ورياضه ويحمونه من هذه الغارات وهذه الحملات وهذه الدخائل والدخائل هكذا إذن هذا كذلك الأصل الآخر أو الأدب الآخر من أداب طالب العلم يراعيها أثناء الطلب كذلك التماس العلم عند الأكابر هذا أصل كذلك يعني فيه للأسف الناس اليوم يتأثرون بكل من خطب وكل من رتب الكلام وهذب أه؟ ولو كما يقولون تذبب ولم يتحصر يعني بعد طار ولما يريش كما يقول يعني هذا الذي لا بد أن تأخذ عن ذلك الشيخ الخري ذلك الشيخ الذي ما شاء الله يعني علما وفهما والتزاما وممارسة وإدراكا ويعني حتى في التعليم يعرف كيف يسوق المعلومات وكيف يقولها وينقلها ويسمعها الناس وبماذا يبدأ وبأي عبارة يعبر كما كان ابن مسعود كما كان ابن, وغير ابن مسعود وغير مسعود هكذا ولا لا يعني حتى هذا الأكابر يعرفون بماذا يبدؤون وماذا يقولون إلى غير ذلك لأنهم يفهمون الأمور كما ينبغي وهؤلاء هم الذين يأخذوا عنهم العلم أما حجث أول أسنان أما الأصاغر هؤلاء في الحق سببوا ومردوا ومنشأوا هذه الحرفات وسؤال التصرفات وهذه المخالفات لهذا كما قال ابن مسعود إذن التماس العلمي عند الأكابر وما زال الناس بخير ما أخذوا العلم والتمسوه عن أكابرهم وأخذوه عن مشيخهم يعني أكابرهم هكذا. كما قال ابن مسعود إن رضي الله تعالى عنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد وأكابرهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصغرهم فذلك حينه هذا واحد سبحان الله إنكم لن تزالوا بخير كما ثبت عنه كذلك جاء عن ابن مسعود رحمة الله عليه ورزوانه هذا الإمام الجديد كلامه يعني سبحان الله ينبغي أن يكون بمثابة النبراس والمقياس ويحسن يعني أن يكون من باب الاستئناس حتى تستأنس به لا لا من كان منكم متأسيا هكذا من كان, من كان منكم مستنى إلى غدت من الكلام الذي قال هو وهو وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليه قال وقال أيضا انكم لم تزالوا بخير ما دام العلم في ذوي أسنانكم فإذا كان العلم في الشباب يعني تلقى ذو السن يعني هؤلاء حذرة الأسنان يعني لا شك حتى الإنسان يأنف يأنف ذو السن أن يتعلم عنه يعني بعض الأحيان الناس يقول نحن الأصل أن نتعلم من, من تعلم ونأخذ عن من ما شاء الله كبر في العلم وكما يقولون الشابة لحيته في العلم ونعرف نسق أما الذي ظهر فجهة بمادة وكذا وبعدين ما تدري كيف يكون الأمر ف... يعني لا الأصل هؤلاء أكابر نعرف كيف كان إبتلاقهم ونعرف على إيش كان استقرارهم ونعرف على إيش هو استمرارهم ونعرف من أين أخذوا وماذا أخذوا إلى غير ذلك يعني نعرف هؤلاء نعرفهم وهؤلاء ما شاء الله يعني هذا الرسوخ هذا الدوام يعني هذه المدة التي قضوها في التعلم والتلقي وما إلى ذلك لا شك أن تؤثر فيهم تؤثر وتكسبهم حكمة وتحليهم كذلك وت... و... و... يعني كذلك بهذه الصفات التي تؤهلهم لذلك لهذا يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماءهم مشايخ ما كان مشايخهم علماء ما يكون كما تعلمون في بعض الحيان يأتي والعلماء يتركون ويأتي بعض يقول إما هؤلاء الفقه الواجبون شنشنات وطنطنات تسمعون هؤلاء يعني يقول هؤلاء لا يدركون الواقع والأخر كيف يقول لا غلط هذا كل غلط انظروا أي فكرة أي حركة أي, أي, أي, أي مبادرة كان رأسها هؤلاء حدث الأسنان انظروا فكرة التكفير من ترونها الخوارج؟ عادة وغالبا واغلب من ترى رؤوسهم هؤلاء الشباب ما ترون يعني علماء ما شاء الله راسخون في العلم هؤلاء يوجهوننا ويرجعوننا من الصواب لهذا النبي حتى الخوارج بين يعني يبين من صفاتهم انهم فودثان اسلم بارك الله فيك إذن هذا يبين لا بد من الإنسان ينظر كما قلنا الإنسان لما قال يأخذ العلم عن صاحب سنة هكذا ولا لا ينطلب طلب العلم عن صاحب سنة وتعرف أن صاحب سنة هذا يكون شيخ ويكون إنسان تعرف يعني الرجل يعني بدأ العلم وأخذ العلم فهم العلم والاستقرار على هذا العلم الذي تعلمه والاستمرار في التعلم هذا الذي يعني هذا الرجل كل هذه السمات والصفات وكل حتى كبر هذا الإنسان وشيبة هذا الإنسان وتقدم سين هذا الإنسان يعني وتقدم الزمن بهذا الإنسان كله كان في العلم فكبر في العلم وهذا الذي يجدر ويقدر على أن يعلم الناس ليس فقط بمجرد أنجاه حقوض بحوظات وحشر رقصه أو دماغه أو عقله بمحفوظات يعني شيء جميل للحفظ ولكن ليس مجرد الحفظ المحظ أو الصرف كما يقولون ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ببغائن عقله في أذنيه في بعض الحياة قد يردد الإنسان كلام لا يفقه لا لا لا يفهمه بينما الشيخ فهما لأنه تعلم وفهما وأدرك وهؤلاء الناس تتعلم منهم أشياء كثيرة ولهذا قال لأن الشيخ قد زالت عنه أشياء كثيرة تصوروا أنتم العواطف عند الشباب والأعصاب وما إلى ذلك الحدة والعجلة أما فلان ما شاء الله لهذا لما ترون اليوم صمحوني لما ترون مواقف تعصف ومواقف تأخذ أقصد يعني طوارئ ونوازن وأحداث تزلزل أقدام الناس ألا من يثبت من الذي يثبت ويستقيم الذي يرجع إلى المشايك يقول هذا موقف يحتاج للصبر أما هؤلاء يؤج... يؤلبون و... ويثيرون ويحمسون ويطيرون بهذه الأشياء لعلهم يعني يجمعون الناس على ما يرونه من رأي لكن بعد لأن الفتنة كيف يعرفوا العلماء المشايخ الأكابر يعرفونها عند قدومها لم يتأثروا لأن لو, لو يكون عندهم أعصاب يتأثر خلاص العواطف إذا تأثر تعاطفهم خلاص كذلك الحماس نفس الشيء كذلك العوامل الأخرى العوامل الأخرى تأثر فيك تصبح لا تكاد يعني تتصرفا تتصرف حكيما تصرفا هادئا رشيدا سديدا إنما للأسف الشديد تبقى منفعلا تبقى متوترا تبقى متأثرا مستعجلا حابدا حماسيا إلى غده هذه كلها تفتدك الصواب وتذهب عنك الحكمة أما ذلك الرجل الخريط اللي جرب ما شاء الله ومضت عليه مثل هذه المثلها وأمثالها لم تؤثر فهؤلاء يعرفون الفتنة عند قدومها يحذرون الناس منها ألزموا بيوتكم كونوا حلاسا بيوتكم كذا كذا كذا مثل ما قال إذا وقعت فتنة فدفعوها بالتقوى بالتقوى الله امشوا على بصيرة أطيعوا ربكم على نور منه فترجون رحمته واجتنبوا معصيته على نور منه تخشون عذابه وعقابه, وعقابه فأنت مش إن شاء الله تفكر في نفسك أما الغير لا يفكر إلا ما يراه يعني بحسب ما يراه بعقله وما يراه بعينيه إلا لذلك فلا يكاد يعني يستفيق ولا يكاد يتنبه ولا يكاد يدرك ما هو عليه من الضمار وما هو من هذه الأضرار والأخطر إلا بعد أن تولي الفتنة مدبعة وتترك وراءها ما, ما وحين اذ لا ينفعه لا ندم ولا شيء بل يقول لو أني استقبلت من أعملي ما استدبرت لما فعلت الذي فعلت لهذا قال لأن الشيخة قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلة وسفه واستصحب التجربة والخبرة فلا يدخل عليه فلا يدخل عليه في علمه الشبه ما يدخل عليه ولا يغلب عليه الهوى ولا يمن به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث ومع السن والوقار والجلالة والهيبة فهك الأما الحدث فيكون معرضا لكل ذلك ومتأثرا بكل ذلك وكما ذكرنا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه للخوارج الذين ضلوا بأنهم حدثاء أسناء قال الحافظ النوى رحمة الله عليه يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل Ustambata l-ħafi, bulmuħadġarim في iradi, r-buħadji, ħadja bi ureira, r-radi lau ta' ala, anhu, fi jtadji, كانوا لكن يريد أن يقول ليس معنى هذا أن الشاب لا يكون عالما أو طالب علم بل يوجد في الشباب في من مضى وفي زمننا هذا من حصل يعني من العلوم وكان أهل التدريس كما حصل كما قال ابن عباس رضي الله عنه وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته يعني كهولا كانوا أو شبانا وفي الصحيحين ابن عباس كنت اقرا اي ابن عباس وكان يومئذ صغيرا تعلمون هكذا شابا ان شاء الله قال يعني كما في الصحيحين قال ابن عباس كنت اقرا رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن حوش يعني يريد ان يقول هذا يعني ليس معناه لا, لا يكون دائما إنما إذا كان هذا الرجل يوزن بتلك الموازين الدقيقة ويضبط بتلك التوافط الوثيقة ولا يبغي أن تكون معاملته كما يقولون عاطفية لقيقة يعني يعني الإنسان يتسامح لأن هذا دين يا إخوان كل شي بالمعياب كل شي بالمصفات كل شي بالميزان هذا هو الأصل في ذلك الحمد لله ثم بعد ذلك يبقى الأمر الآخر والأدب الآخر يعني هذه نبذة أخرى تبين لنا من هذه النبذ أنه لما ذكر عن الأكابر وينبغي أن يكون هذا الكبير شيخي حتى يمكن إنسان حي يعني شيخ لا بد أن يأخذ العلم أي بمعنى يتلقى العلم عن الأشياء هذا هو الأصل في ذلك هذا ولا بد من أخذ العلم عن الأشياخ وفيه إشارة إلى أن يعني أخذ العلم عن الأشياخ لا شك أفضل من أخذه من بطن الكتب لما في ثمار ذلك ولما في أضرار ذلك كذلك طبعا قد يستفد كذلك من الكتب إذا كانت عندك قواعد وكانت عندك ما شاء الله يعني بـ بـ كما نقول احنا قواعد وبضاعه وعلوم الاله ووسائل مليحه لكن اذا ما كان عندك هذا ما عندك شيء ما حتى القراء ما تعرف تعرف القراء ولكنك لم تؤت حسن فهم المقروء يعني حسن الفقه الجميل الفهم يعني إدراك المبنى ولكن أدركت المبنى بحسن قراءته ونطقه وإخراج حروفه وكل شيء ولكن لو سئلت عن معناه ومراده ومقتضاه لم تحرك ساكنا أو لعلك حرفت ما ينبغل يعرف أو كنت تهرف بما لا تعرف ولهذا كما قال جاف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في رواية معاوية بن ابو سفيان من يريد الله به خيرا يفقه في الدين لهذا لا بد الإنسان أن يتفقه ولا لا والفقه والفهم فالذي يقرأ عن الشيخ يفهم لما؟ لأنه لما الشيخ أول يفهمه حين الإلقاء والإبداع حين الذكر والتدريس والتعليم يذكر له الشيء على وجهه وعلى حقيقة ويدرسه بحسب مستوى كذلك ودرجته كذلك في الإدراك والعقل والمعرفة والفهم ويذكره ولكن في نفس الوقت لو راجع شيخه وسأل شيخه فإن شيخه يجيبه ويفيده ويعلمه كذلك ويدفعه عظاو الأصل ما شاء الله أما لو تبقى قاصرة على الكتاب نفس القراءة لقمة الفلوت قراءة تابعة يعني المقر هو نفسه أنا لك بمن يفهمك وبمن يشرح لك وبمن يفقهك وبمن يعلمك معنى ذلك لهذا الله ذكر الله يعني ذكر وحس المسلمين وأشاد ونوه بالذين يسعون ويضربون في الأرض من أجل التعلم ولم يمشوا ولم يضربوا في الأرض ولم يقطعوا المسافات الطوال والأوقات كذلك والقوات وما إلى ذلك من هذه الوسائل من أجل أن يأخذوا المع... من أجل أن يأخذوا تلك الروايات او الكلمات هكذا مجردة إنما يأخذونها والحمد لله كاملة من حيث معناها من حيث مبناها من حيث مصدرها من حيث فحواها من حيث ما كل ما يتعلق بها لهذا الفهم والإدراك الدقيق والفهم العميع. الفقه هو العلم بالشيء والتفاهم له لذلك الله قال مثلا كما سيأتي بيانهم إن شاء الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه انظروا ليتفقهوا في الدين ولذلك ولينذروا قومهم إذا, رجع إليهم. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولذلك كما جاء في حديث أه أه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مسند بل مستدرك الحاكم وسنن الدارمي وغيرهما الدارين ذكره بإسنادين أحدهم حسن والآخر صحيح الأول صحيح والآخر حسن المهم بينما في هذا الأثر لما قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة إلى أن قال لما سألوا قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا ترك منها شيء قيل تركت السنة فقال وما ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وقد يذهب من ذهاب العلماء ذهب العلماء إذا كان بموته الناس يموتون كله, كله لكن يخشى أن يكون العالم موجودا والناس لا فتعلم عنه هذا يعني كأنك هو موجود ولكن سألا فلان يعرف غير النص يعرف غيرك قال الله قال الله الله ما عنده ما يعرف الواقع يبقاه يعني نفروا الناس ينفروا الناس عنه ويصرفونهم عنه ولا لا هذا غلط إذن قال إذا ذهبت علماؤكم وكاثرت قراءكم يكثر القراء اللي يتكلمون يتكلمون أكثر بما كلمتهم واللي استلطقته يمطق بـ لا يكاد يسكت حتى تسكته ولا علا هو لا يسكت حتى لما تقوله حسب وقوله يسكت ما يسكت يقرؤون ولكن لو استوقفته ولو سألته واختبرته ما معنى هذه الكلمة ما مراد هذا الحديث وشرحه ما كذا ما كذا ما يدري لهذا قال إذا كثرت ذهبت علماؤكم هؤلاء الذين تتعلمون عنهم هم الأشياء وكثرت قراءكم وقلت فقهاءكم هكذا لهذا قال الفرق بين طالب العلم على يد الأشياء في المساجد وإن كان هذا كلامه يعني صح يعني يريد أن يبين شيئا وعاشوه لعله في الحجاز رأوا الذين يعني في زمان قد مضى أو في بعض الديار الأخرى يعني ممكن يضربون أمثلة بمن يقرؤون في الجامعات ولكن وللأسف يشد غرضهم ميل الشهادات وغرضهم كذلك إنهاء السنوات والدرجات بس يعني يلهي السنو بس لا يكاد يقرأ إلا إذا حضر الانتحان فإذا حضر الانتحان ليلة الانتحان يراجع ويحفظ فإذا ذهب الانتحان ذهب كل ما يحفظه من العلم وكانه ذلك هو البره الله العظيم هذا غلط لهذا كما قال الفرق بين طالب العلم اليدى الاشياخ في المساجد وطالب العلم في الجامعات النظاميه لا يحفظ كان يريد يقول ناخذ إنسان تعلم عن الشيوخ ولازم الشيوخ والتزم مثل ما ذلك في المعاهد وغير ذلك والذين يقرؤون في الجامعات كيف يكون حرصهم وكيف يكون إقبالهم وكيف يكون تعلمهم وكيف يكون اهتمامهم وكيف تكون مواظبتهم وكيف يكون كذلك حفظهم وكيف وكيف ثم بعد كيف تكون ثمرة ذلك انظر هذا واسأله وخذ هذا واسأله من الذي تجد يذكر ويحفظ, ويحفظ ويفقه إلا, إلا القليل هذا قال يعني ذكر مثل قال فطالب العلم على يد الأشياء تجد فيه الهمة تجد فيه يعني مثل كما قل إرادة والرغم في طالب العلم ما تجده في غالب طالب طالب طالبة الجامعات وبركة الانتفاع من علوم الأشياء في المساجد اكبر وهذا واضح لا يكاد يخفى ذكر مثال قال قال شيخنا العلامة يعني هذا المصنف قال قال شيخنا العلامة محمد العثيم رحمة الله عليه فما أبرك علم المساجد لأن المساجد فيها غير مباركة ولذلك أن أقول لكم عن نفسي إن العلم الحقيقي الذي أدركته هو العلم الذي قرأته على المشايخ وإن كنت استفدت من الجامعة في فنون, في فنون أخرى لكن يعني العلم الراسخ المبارك هو ما يدرك الإنسان عند المشايخ حتى إن مظهر الطالب عند المشايخ غير مظهر الطالب الذي يقتصر على دروس الجامعة غالبا وإن كان يوجد من هؤلاء وهؤلاء ما يختلف عن القائدة العامة صح يعني هذه مش بصورة طردية بصورة لكن يريد أن يقول تلقى وتلقى ولكن ينبغي على الإنسان أن يعرف إذا تأدب الإنسان وتحل الإنسان وانضبط الإنسان والتزم الإنسان بهذه الآداء يعني نفسيا عقليا ذهنيا ظاهرا وباطنا حسا ومعنا قولا وفعلا لا شك أنه يعرف حقيقة العلم وصامرة العلم ويأخذه كذلك لأن المقاصر تختلف والوسائل تختلف و... يعني... فلاء عند الشهادة فقط الورقة فلاء عند العلم المحتوى والشتان بين كما قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفارا كالعير في البيداء يقتلوها الظمى وهذا شيء آخر والموفق ظهورها محمول لهذا لأن وذلك قال يعني هذه الأخضة كذلك فائدة ذكر شيخ العثيمين نما شرح حرط طالب العلم في باب التلقى عن الأشياء ذكرت بعض الفوعد ذكرت هذه الفوعد الثلاثة التي ذكرها قال في شرحه يعني حرط طالب العلم في باب تلقى العلم عن الأشياء قال ومما على طالب العلم يعني هذا المما عليه مراعاته أن يتلقى العلم عن الأشياء لأنه يستفيد بذلك فائدتين أو أكثر الفائدة الأولى اختصار الطريق اختصار الطريق يدل هكذا يعني بدل ما يذهب الإنسان يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما سبب ضعف إلى غير ذلك هذا كله يختصره له شيخه ويهذبه وي... ويعطيه يا ما شاء الله هكذا مصفى منقى منقحا مصححاً والحمد لله إذن هذا نافع لطالب العلم الفائدة الثانية السرعة في الإدراك لأن الطالب إذا كان يقرأ على العالم فإنه يدرك, يعني يدرك بسرعة أكثر مما ذهب يقرأ في الكتب لأنه إذا ذهب يقرأ يردد العبارة ثلاثة أربع مرات ويبقى لعله لا يبقى دائما وابدا في آهات وآهات يعني يعني بالاسف ما يفهم الإنسان الفائده الثالثه قال يعني الفائده الثالثه هي يعني من فوائدي اخذ العلم عن الاشياخ وارتباط الطلبة بالاشياخ قال هي بالحقيقة الحقيقه الفائده الثالثه بين طالب العلم ومعلميه فيكون ارتباط بين يعني فيكون ذلك ارتباطا بين اهل العلم يعني هذا من الصغر إلى الكبر يعني يبقى الإنسان يتدرج ويعني ويتعلم وملتزم إن شاء الله ولا شك أنه سينال خيرا كثيرا إذن هذا يبقى الأمر الآخر كذلك لأنه لو مشيت بهذه الطريقة ممكن أخشى أنه تنقض هذه الدورة ولم نبلغ نصف الكتاب أو نصف هذه الآداب لأنها لأن صاحبها ذكرها كثير من باب أردت أن أذكرها كعناوين وكأصول تدل عليها ونقول تؤكد وتبين حقيقتها من غير التزام والاستطراد والاسترسال ويعني في ذكر ما ذكروا لأنه قد يكثر في ذكر الشواهد وذكر الأمثلة ونحن نكتفي بواحد مما يجعل الأدب معلوما والمراد مفهوما وفي العقل كذلك إن شاء الله والذهن راسخا ثابتا الأمر الآخر أو الأدب الآخر الذي ينبغي مراعاته عند طلب العلم الأدب الآخر هو التفرغ لطلب العلم لا بد للإنسان لكي يحصل وينال العلم أن يتفرغ ما يعطي ممكن إنسان قد لا يقرأ إلا عندما لا يجد ما يصنعه في حياته يعني تبقى له فضول الأوقات تلك الأوقات المتبقية فيقول ممكن يطلب من ولده أو يطلب من أخيه ليناوله كتابا يقول لأقضي به ما هذه الساعات المتبقية لا لا بد إذا أردت أن تنال فكن في أحسن الأحوال فأحسن الأحوال أن تكون مستعدا للعلم حسا ومعنا أن تست ان تكون مستعدا للعلم قلبا وقالبا ان تكون مستعدا للعلم كذلك وباغيا في في سبيل التحصيل العلمي احب ما واعز وأخير ما تملك حتى هذه شهاد... لها اثارها وثمارها في الإنسان صراحه لذلك فلا بد من التفريغ لطلب العلم وهو مما يدل حتى الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني ممكن ذكر لذلك عقد في ذلك يعني للتفرق في طلب العلم في كتاب الإمام البخاري تعرفون عقد كتاب العلم بعد كتاب البذء الوحي وكتاب الإيمان تكلم في وفرع ذلك الكتاب وبوابه وجعله فصولا ما شاء الله يعني من قرأها كان فحلا من الفحول إن شاء الله لأنه كلها مأثورة وكلها كذلك يعني مؤصلة ومفصلة ومقاعدة كذلك وموثقة الحمد لله إذن ذكر يعني الإمام البخاري يعني كتابا سماه باب حفظ العلم وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكر المصنف قال كيف, نال كيف ينال الإنسان العلم إذا تفرر ينال إذا ما تفرر قل ما ينال, قل ما ينال لهذا سيذكر لنا أبو هريرة كيف, بلغت به كيف بلغ به الحرص والتفرغ وملازمة الشيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمة المصطفى معلم هذه الأمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون هكذا يعلمكم ما لم تكون تعلمون سبحان الله كما في سورة البقرة إلى غير ذلك فيذكر قال ولا شك أن من أراد تحسين العلم والنبوغ فيه يعني أنه ينبغ فيه حص ما شاء الله ويتقدم ما شاء الله ويكون نبغ فيه وإتقان الأصول الفرؤ فعليه بالتفرغ لطلب العلم أما من أعطى العلوم فظلت وقته فإنه ينبغ من العلوم بقدر ما أعطى من وقته إذا أعطيتها ساعة تأخذ قدر الساعة ولعلك حتى الساعة ما تأخذها يا أخ إذا ما كنت حتى عندك أسباب العلوم أسباب الاستيعاب وأسباب ووجوه الضبط ووسائل الحفظ وما إلى ذلك حتى ذلك ممكن لا يكون لهذا وقال وهذا راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله تعالى وتعرفون بأن أبو هريرة وأكثر الصحابة رواية هكذا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهذا راوية الإسلام رضي الله عنه الذي حمل العلم عنه سمان مئة رجل ما بين صاحب وتابع كما قال البخاري حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره وعلم ما لم يعلمه غيره لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان بعض الصحابة مشغولين في الصفق بالأسواق ولذلك هذا نفس الحدث الذي ذكر البخاري في باب حفظ العلم لا بد من حفظ العلم ولكي تحفظ العلم لا بد أن تعطيه ولا بد أن تمنعه وأن تستعمل وأن تتخذ وسيلة لذلك هذه بعض الناس بعض الوسائل وبعض الصور والمظاهر وبعض الطرق كذلك والوسائل ومنها ان تتفرغ ما استطعت مش فقط وقتا ما حتى ذهنا لا بد ما يكونش عندك شواغل ما تكونش عندك صوارف ان تكون ان يكون ذهنك خاليا بكل صراحة ليس معنى أنت عندك ساعتين وتفكر في ساعة بعد الساعتين وترك الساعة تفكيرا أذهبت عنك تلك الساعتين ش... لأن عقلك وتفكيرك وذهنك كله كان مشغولا وكله كان مأخوذا وكله كان أسيرا لي... و... يعني لترك الساعة غلط يعني التفرغ لم نقصد التفرغ الأصل ذهنيا إنه ما تفرغ ذهنيا تفرغ جسميا في بعض الأحيان الناس يسمعون ولكن لا يعون ويرون ولكن لا يفهمون للأسف إذن لا بد من استحضار ذلك هذا التفرغ الكل خاصة الوقت لا شك الوقت أصل هذا الوقت أصل إذن هذا قال انظروا قال إن الناس يقولون أكثر أبو, أبو هريرة ولولا آيتا لأن الصحابة كانوا يتورعون ما كانوا يكثرون الرواية رأيتم كان كثير منهم يحفظنك ما يكن يكثرون الرواية صراحة من باب وراء يعني من باب يتقللون حتى خشية أن يقع الإنسان في الخطأ لما نقول في الكذب إنه خشية أن يقع في الخطأ سبحان الله العظيم فقال انظروا لكن إنما يبلغون إنما يرون إنما يذكرون الأشياء وي ويعلمونها الناس مثلما تعلموها تأثما كما فعل معاذ لما قال قالنا باسم افلا ابشرهم قال لا فيتكلوا إنما كان آخر ما رواه هو حدث بي تاسما هكذا رد دفعا بالاسم بان الله نهى عن كتمان العلم وتوعد من من كتم العلم بذلك التهديد الأكيد والوعيد الشديد فقال قال ابو وليره ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا رغم ما حدثت ورويت وسمعت وعلمت وحفظت وكتبت رغم كثرته ووفرته لو لهاتين الآيتان لها ما حدثت ولا بحديث قال ذكر الآية الكريمة إن الذين يكتمون ما أنزمنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصبحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأن التواب الرحيم هكذا إذن ولذلك ذكر لهم قال وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق يعني كما يقولون الصفق وضرب اليد على اليد في السكين عند البيع هذه من عاداتها لما يعقدون يقول تم البيع مثلا خلاص يقول مثل ما تقولت الله يربح, يربح هذا مثلا في العراق أنه هذا الصفق وحتى الصفقة كما يقولون اليوم يقول الصفقة تجارية يعني لما يعقدون البيع هذا الصدق يعني من عادتهم ضرب اليد على اليد يعني في بيعهم عند عقد البيع هذا ما كان يعني في اسواق يشتغلون بالتجارات يبيع يبتاع يشتري وهكذا بيفعلون كانوا مشهورين بهذا ويسترزقون ويكسبون يبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى شيء جميل جدا قال وان اخواننا الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم أي القيام على مصالح زرعهم و وما إلى ذلك كذلك هؤلاء كانوا مشهولين وإن أبا هريرة كان يلزم رسوسا بشبع بطنه قدر ما يقيم به صلبة ويسد به رمقا يعني من الأكل يتناول ما ما شاء الله يكفيه ويسد ويذهب يذهب تلك المخمصة ما شاء الله ثم يتفرغ للعلم فيجلس ويمكت ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى مرة يا إخوان هذا مما يدل على حفظه كذلك رضي, رضي الله تعالى عنه وحرصه كما ذكر الإمام البخاري في باب الحرص على العلم ذكر سؤال أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول, يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه كذلك أشاد ونوه به وأثنى عليه لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك يا أبا هريرة هكذا يعني هذا مما يدل على حتى حرصه مش غلا حفظه حتى على الحرص يعني يسبق الأقرام بتاعه ممكن تكونوا كلكم جالسين يسبقهم بالسؤال يسبقهم بكذا يعني رحمة الله رضوان الله تعالى عليه قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبل أول منك يا أبا وريرة ثم أجابه أسعد إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه هكذا إذن وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما غابت عنه سنة الاستئذان وبيّنها له تذكرون القصة ها تذكرون إذن وبيّنها له أبو موسى الأشعري وبشهادة أبي سعيد حتى يسبب هذا الشيء وكأنه يعني كيف هذا الشيء تقول كيف منه فأخذ من أثبت نعم هذه هي السنة الثابتة عنه صلى الله عليه يعني لما عاتب نفسك كان قال الهاني الصفق في الأسواق يعني الناس كانت تشتغل يعني تسمع وأنا الذي شغلني ومنعني وص... إنما فقط التجارة و... وما إلى ذلك وهذا مالك بن الحوية صلى الله عليه وسلم جاء النبي وسلم بعد أن ترك الأهل لطلب العلم وهكذا يا إخوان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحبك بهم صراحة كما ثبت من حديث مروان مروان بن عسال هكذا لما قال جئت لأطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم المرادي ولا لا وكذلك ومن تفرغ للعلم جمع ما لم يجمعه غيره فقد ذكر في شأن ابن الملقم كما قال وطالب الح... الحديث في صغره بنفسه فأقبل عليه وعني به لتوفر الدواعي وتفرغه وهكذا قال ومن وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ومن الأسباب المعاوقة عن إخبار بالكلية العلم من بعض المحسنين الشغال كثير منهم بالأسباب الدنيوية لأنها تأخذ جمهور وقت الإنسان ولهذا نفرح منهم ونغتنم الاستمرار يعني حتى ولو أخذت بمجرد أن يبقى متعلقا بالعلم وبمجرد أن يعود بين بين الفينة والأخرى وبمجرد أن يلتزم بالمجلس تفرح هذه شغلة تأتي بالأخرى لذلك الاصطفاء يستطيع ان يحضر كل المجالس لان الناس متفاوتون متفاضلون ولكن بمجرد أن تجد هؤلاء مرتبطين وهؤلاء مستأنفين مستمرين غير متصلين وموصورين غير منقطعين هذا شيء جميل جدا ان شاء الله هذا يدعو الى الاخر حتى يبقى الإنسان يستغني عن ذلك ما قال ابو الدرداء كنت قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم امارس التجاره فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مارست التجاره والعباده كما ذكره اظن وكيع ابن الجراح في كتابه الزهد المهم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مارست التجاره والعبادة فلما لم تجتمع تركت التجاره وتفررت العبادة بمعنى تركت التجاره الا قدر ما يكفيني ويسعني انا واهل بيتي يعني فقط إنما الباقي وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك إذن هذا التفر في طلب العلم هذا شي جميل يبقى الأدب الآخر والرحلة الرحلة يا إخوانا المشي حتى المشي من حي إلى حي رحلة ما, ما يقول لنسان حتى يعني لا بد من السير ولا بد من المشي في طلب العلم ليس حتى يأتيك المدرس ويأتيك المعلم العلم يؤتى ولا يؤتى ولا يؤتى إليه ولهذا الله ذكر قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حديث به ريرة كذلك حيث بالضرداء من سلك طريقا ولا يلتمس فيه علما فالرحلة معروفة عند العلماء وهذه الرحلة في الحق حتى الإمام البخاري ذكر في كتابه العلم كذلك باب الخروج في طلب العلم ذكر بابا ترجمه هكذا بقوله باب الخروج في طلب العلم وذكر هذه الآية الكريمة وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني أقصد صاحب هذا الأدبة يعني صاحب هذا المصنف وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال عبد الرزق هم أصحاب الحديث وقال عكرمة يعني الصائحون هؤلاء هم طلبة الحديث يعني هذا يبين أن هؤلاء في الحقيقة رحلتهم كانت معلومة والحمد لله وكذلك كما يقولون الغرض منها والحكمة منها كانت مفهومة والحمد لله يعني وبحسن العبادة كذلك كانت موسومة هذا لأن العلم عبادة فكل ما تعلموا كل ما أحسوا بإتقانهم وإحكامهم وأحسوا بقربهم وعلوهم لأن الله يربعهم وفيحبون أن يربعهم ربهم فلا فليس لذلك سبب إلا وليس لذلك السلم إلا العلم فربك سبحانه ويرفعك فأنت الآن كيف تريد إذا أردت أن تفوق ربك أمرك أن تتعلم حتى يرفعك على غيرك قال تعالى مثلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه فانت اذا كنت عندك درجه خير من غيرك خير من غيرك تحفظ من حفظ اشر من ما يحفظ تحفظ من القران اكثر مما يحفظ تحفظ من فقه الدين من مسائل الشرع اكثر مما يحفظ وتعلم منه اكثر المعالم كنت افضل وكنت اعلى واسنى واسنى منه سناء وسناء لأن هذا هو الاصل الذي يؤتى نرفع من نشاء وفق كل ذي علم حليل لهذا الإنسان ينبغي أن يعلم بأنه ذلك لهذا قد يسأل الإنسان وهذا المثال ذربه كذلك الإمام البخاري في صحيح في شأن سيدنا موسى مع الخذر هكذا تذكرون حتى الحديث الذي ذكره في البخاري في كتاب العلم لما جاء السائل يسأل موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هكذا يسأله هل يعلم أحدا أعلم منه لا شك حتى يأتيه وي ويذهب إليه ويتعلم منه إن شاء الله هل الذي الرجل قتل تسعة نفس؟ دلوني معناه حيثما كان أكون حتى أخذ منه لأنه في نوازل هذه مسألة نازلة لا يعرف حكمها ولا يعرف ولا يستطيع أن يعرفني ولا أن يدلني عليها ويعلمني إياها ويذكرني حقيقتها وكل ما يتعلق ويرتبط وكل ما يستنبط ويستخرج منها إلا هؤلاء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم لهذا وقال تعالى في شأن الخدر قال له موسى انظروا هل أتبعك على أن تعلمني مما ألمت رشتاء كلمة أتبعك كما ذكرنا في المرة السابقة يعني اذكرنا بأن سيدنا موسى لقي ما لقي من التعب والنصب اتخذ السبيل في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا ورغم ذلك صرح بعظمة لسانه صرح بنفسه وعبر عما أصدر فيه بنفسه قال لقد لقينا في سفرنا هذا نصبه هكذا رمى ذلك لما اخبره الفتى بانه نسي, نسي الحوت وكذا وعلم بان هذه علامة وجود ذلك رجل في ذلك المكان الذي افتقدوا فيه كل شيء فلما وجده موسى قالوا مع ذلك تظاهر تجلد تحمل تحلى بالارادة القوية ما شاء الله والصبر والسبات والاستمرار هكذا والرحلة لا يزال مستعدا لاستمرار لا الرحلة واستئناك الرحلة في طلب الحديث وطلب والتعلم فقالهم موسى هل أتبعه والمتابعة تقتضي ماما الاتباع حتى بمعانيه اللغوية تقتضي الاقتفاء أن يقتفي أفراء والاقتداء بحيث ما كان كل شيء والاقتساء حتى في في هيئته وسلوكه وكل شيء يعني هكذا يعني كما يقولون مكانا وزمانا وبيانا مثلا يعني هكذا يعني ينبغي ولهذا قالوا هل اتبعك على أن تعلمني إنما اتباعي ورحلتي في سبيلي أن أتعلم منك ومن علم حجة على من لم يعلم ومن حفظك كذلك يعني يعلم كل من علم يعلم وإنما العلم بالتعلم هكذا إذن لهذا ذكر في الرحلة وذكر يعني ممكن جدا أعصارا في ذلك تبين حقيقة يعني فضل هذه الرحلة وكيف كان السلف الصالح لما تذكرون بأن جابر بن عبد الله يعني رضي الله تعالى عنه يعني رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أونيس من أجل حديث واحد رحمة الله ورضوانه عليهم هذا والعلم عبادة يعني عبادة صلاة السلم وعبادة القلب العلم عبادة من أجل أن يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرون في الرحلة أثارا وأخبارا تدل على فضلها وفضل أصحابها قال الحافظ ابن رجب الحنبلي كما في شغل الحديث أبي الضرداء الآن فلو استغنى هكذا يعني حزما من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن المحيح تعرفون كلكم باقتصار فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى لا عنه موسى حيث كان أعطاه الله التوراة التي كتب, كتب له فيها عن كل شيء ومع هذا فلما أخبره الله عن خذر أنه عنده علم يختص به أي أحاطه الله بما لم يحطه به خبرا وأتاه الله من لدنه علما فأراد سيدنا موسى أن يتعلم ذلك العلم ومع هذا فلما أخبره الله عن خذر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه ثم سار هو وفتا إليه صلوات الله والسلام عليه وعن عقبة ابن هذا كذلك يدل كيف كان الناس يرحلون يعني ويسيرون المسيرات الطويلة ولو كانت شديدة ولو كانت ممكن جدا يعني يعتريهم أثناءها من العوائق ومن المتائب والشدائد ما يعتريهم ولكن الهمة العالية والإرادة القوية والنية الخالصة والوسيلة الشريفة والغاية الخالصة وغير ذلك من هذه العوامل الفاضلة تهون عليك وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم بكل صراحة يتجاوزون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزرزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله يقر انظروا كيف كانت رحلة السلف كيف طلب العلم بناتنا بالله عليكم لا تقارن فنقول فلا تعرضن إلى ذكرنا مع ذكره فالإصال الصحيح إذا مشى كالمقعد هم ناس مشى أما نحن نمشينش الوسيل كلها في من حيث القوة من حيث الوقت من حيث الوسيل صبح الله بقيه بالمقرد لما مشى البغداد بش يخذ أمام أحمد يا غاك ذي في فتنته ها في الفتنة تعه كان مسجون فمشى من, من الأندرس يا إخوان يعني من المغرب مثلا رحلتم القاه في في, يعني في الحالة التي وفيها. فيها فلا يكاد يجد سبيلا لملاقاتها محمد والأخذ عنه فاهتد إلى أن يتنكر يلبس لباس السائلين يعني هؤلاء الذين ممكن يظنهم الناس متسولين ويطلبون رغيفا أو خبزا أو, أو دينارا أو شيء من حطام الدنيا فيأتي داره ويقول الأجر رحمكم الله هو فهذه ممكن عرفاً عرفاً لما وعد يقول تعرب بي تعرف بي يسأل خبز ولا الضرعن يخلق لك عرفاً في بعض الكلمات اللي تعرف عليها الناس تلعى المعاني عرفاً وإن كانت لغة تقرر شيئاً ولكنها عرفاً يعنى بها ويراد بها ويفهم منها شيء فإذا لما يأتي وعادتهم أن لا يمنعوا الفقير من طرق باب ولو كان شرطي ولا شي لا يمنعوا ولا يمنعوا صاحب الباب من الصدقة إنما يمنعونه من شيء معين فقط مث فلما يأتي فيطرق بابه ويخرج إليه قال فيناولني الحديث والحديثين والثلاثة حتى لما أفرج عنه رحمة الله عليه فكبر في عين أحمد وأنت تعرف كيف كان يفضله كذلك إذن هذا يعني وفيها ما فيها يعني من, من رحلة السلة في الصلاة ونحن اليوم للأسف الشديد ممكن مشيت كيلومتر يبقى يخمم ويهمم وما نعرف شي دير للأسف إذن لهذا فكما ذكر الإمام البخاري كذلك في حديثه في عقبه بن ابن الحارس انه تزوج ابنة ابنه لابي ايهاب بن عزيز يعني هذا الحديث ذكره الامام البخاري من باب تفصيل الإمام البخاري في يذكر حديثا يذكر حديثا في بابين لما يرى اطراف الحديث تتناول يعني اقصد حديثا او يعني حديث يكرر ويعيد ذكره في بابين أو ثلاثة إنما لعذا التكرار تظنونه وتحسبونه وليس في فائدة إنما ذلك التكرار لكونه يتضمن ذلك الحديث يعني أبوابا ويتضمن معاني ويتضمن فقها ويتضمن أشياء كثيرة يقتضي, ذكرها يقتضي ذكر ذلك الحديث بل يختضي ذكر ذلك ترك الفائدة ذكر ذلك الشيء لهذا في مسألة الرحلة في مسألة النازلة وتعليم أهله يعني الرجل كيف إذا, طرأت، إذا وقعت له وحصلت له مسألة طارئة نازلة شيبته لا يدري معناها ولا يعقل كذلك يعني, يعني لا يعقل ولا يدري حكمها ولا يعرف ما موقفه منها وكيف يكون التصرف معها ما يدري الإنسان هذه النوازل الحق الآن ما تسرب بمحظ تخمينك وتخرسك وبمجرد هواك وشهوتك وبمجرد عاطفتك لا تسأل إما أن تعرف وإما أن تسأل من يعرف هكذا والأصل ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كله لك كان عنه مسؤول لهذا النوازل ترد إلى العلماء كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم لأن هذه النازلة هي المسألة مسألة طبعا لشكن ويجهل حكمها تحل بالفرض ولا الجماعه فهذه المساله اهمت هؤلاء فلا بد اذا تتطلب نظرا دقيقا تتطر تتطلب استحضار دليل استحضار كذلك دليل وثيق وتتطلب كذلك فقه عميق ولا يكون هذا إلا عند العلماء لا يكون هذا النظر الدقيق والاستحضار الوثيق الاستدلال الوثيق الاية والحديث ما يقول لكم الرسول لو طاله دير قال تعالى ويستنبط من ذلك ومعنى ذلك وتفسير ذلك ولقد قال بمثل ذلك يعني تحرف فانت تقول يعني قرأت مثل ما قرأ ولكن لما افهم مثل ما فهم هذا هو الفرق بين الذي يعلم والذي لا يعلم فرقش تكفش قل هل يستوي الذين يعلمونه والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب لهذا يا اخوان فلما هذا اذا لا بد ان يتولى حكمها والنظر فيها والفصل فيها العلماء لهذا هذا عقبه بن عامر قال انه تزوج بنته لابي ايهاب بن عزيز قال فاتتهم مراته فقالت اني قد ارتحتكم عقبة والتي تزوج وش معنى أه؟ هي أختهم من الرضاعة ولا لا؟ ما يحلش وأخواتكم الله يبارك يحرم تعليق أممهاتكم إلى أنقال وأخواتكم من الرضاعة إذن الرجل هذه مسألة شيء باته؟ إذن مشى. ذهب فقال إذن الرجل فقال له ربه ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني كيف يعني فقط اليوم لم تحدثني قبل ذلك أنا لا أحد قال لي ولا علم لي بذلك ولا خطر ببالي ولو مرة أو يوما عدم علمي بهذه المسألة وعدم إعلامك لي بهذه المسألة قال كيف يكون فركب إلى الرسول في فقال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل يا أخي المثبت مقدم على الناس ولا لا هذه اثبتت قالت انا فعلت كذا وكذا غير اذا كنت اتهمها بالكذب استغفر الله لا لا إذن أثبتت ذلك قالوا عليه السلام كيف وقد قيد ولكن انظروا راح في سبيل التعلم اليه ففارق عقبه ففارقها عقبه ونكحت زوجا غيره وكذلك إذن هذا وعبد الله بن مسعود حيث قال يؤكد على هذه الرحلة وهو من هو عبد الله بن مسعود قال والذي لا إله غيره ما انزلت صورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه, لا ركبت إليه سبحان الله العظيم وهكذا ورحل كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد وقال سعيد ابن المسيد إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد هذا يعني أنظم هذه تكفي في ذكر فضل الرحلة في طلب العلم يبقى الأدب الآخر الاستئذان صح كثير من الإخوان يستأذنون يقولك يا شيخ أريد أن أرحل وأريد أن ألتحق بمعهد إما أن يكون في بلدة نائية أو, أو في مدينة بعيدة وشي ما القبير في الحقيقة يعني كما الاستئذان لا شك هو في كل شيء أخذ ابن الوالدين لهذا من تمام البر وحسن المعامل ونحو ذلك لكن طبعا يفرقون بين لما يكون فرض عين وواجبا عليك ولا يسعك تعلمه ولا تحصله إلا بالرحلة وما يترتب عليه من فائدة في تعلمك وتعليمك أهلك, أهلك أيضا وتعليمك كذلك قومك ونحو ذلك إذن هذا قال ابن هاني أن يستبوري سمعت أبا عبد الله المسؤول عن الرجل يستأذن والدي في الخروج في طلب, الع... في طلب الحديث وفي ما ينفعه قال إن كان في طلب علم فلا أرى به بأسا إن يست... يعني إن لم يستأمرهما في طلب العلم وما ينفعه يعني ولهذا قال الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذى له وهو يعلم أن المقام أحب إليها قال إن كان جاهلا لا يدري كيف يعني ممكن يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه وإن كنت قد عرفت وإن كان قد عرف المقام عليه أحب إليه فالمقام عليه أحب إليه لا شك بين الإنسان لما تعلمش العلوم التي لا يسعه جهلها لا يساؤه جهلها يجب عليه تعلمها مما نقول إحنا الآن فروض العيمين الكين نسمة عرفقة الصلاة وتعرش في الصيام هذه أنظم أمور يجب عليك وعلى أمك وأبيك وأهلك وعشيرتك تعلمها. فهذا يقول يعني إذا هو طبعا دايما التوفيق أو انا إذا أنا لما, يس صراحة لما يسألني بعض الإخوان يقول لي يا شير إحنا في بلدتنا الشرك وكذا وهذا أمر خطير ولا لا كل مع ذلك حاول استرضي والديك صح الآن يتعين عليك العلم يعني ولو يت... اذ د يقتضي التفر يقتضي الرحله ما عندك شيوخ ما عندك مدرسه ما عندك اسباب للتعليم ما عندك يعني كذلك وسائل للتعليم ما عندك جو كذلك ي... يعينك على التحصيل والت... والتعلم غير ذلك فلا شك انه هذا واجب يتعين عليكم فحاول مع ذلك تمشي لكن مع ذلك تسترضيهما بوحد الأسلوب فيفهم بأنه ليس هذا عقوقا ولا تمردا ولا ولا إنما كان لما ذلك لأنه صح لما يكون هذا العلم من بابا لي تعين عليك ويفرض عليك وواجب عليك يعني ليس فاضلا وليس معلومات كما تقول أنت لست في أمس الحاجة ولست يعني بكل صراحة يعني في حاجة إليها فهذه في الحقيقة الأولى هذا العلم يجب تعلمه وإن كانوا استئذانوا في كل شيء ارتداء المطلوب إنما في هذه الواجبات إذا وهذه ما يتعين من الواجبات ويتأكد من المعلومات المطلوبات كذلك يعني مطلوب منك تعلمها فهذه في الحقيقة يحاول إنسان قدر الإمكان أن يوفق بينهم وإلا يحاول يمشي ويسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق لكن دايماً ضبط هذا المسائل لكي لا يكون فيه تمرد وتنسبها قال نفلان ولا لا لا. يعني دايماً نوزو الأمور ونقدروها فنقول الأمور مثل ما تقول أنت للناس ما تعرشت وحيد أصلاً نقول لك مكان ما فيه فهذا لابد لابد كما قال الله سبحانه حتى في لحظات الجهاد شوفوا هنا الآية الكريمة حتى في لحظة الجهاد قال في لحظة الجهاد ما ينبغي على أن يتفر أن ينفروا كلهم ويقابلوا كلهم ويواجهوا كلهم عدوهم إنما فلولا أنهم أخذوا وانتقوا جم... يعني طائفة منهم وابتعاثوها وأرسلوا بها لتتعلم قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا إذن يبقى الأدب الحادي عشر وهو طلب العلم المستطاع الناس طبعا هنا. قدر ما تفهم وقدر ما تستطيع في ناس متفاوتون في الإدراك متفاوتون في الفهم مت... هكذا ولا لا فالإنسان بكل صراحة قد لا يستطيع علوما مش شرط أن تكتقر في أصول فقه في... تبدالي في كتاب مع إخوانك وتما تفهموش إذا ما تفهموش تروح لغيره الأولى منه الممكن يكون مختصرا يكون مهذبا يكون مبسطا يعني تستطيع فهمه الإنسان ليس معناه أنه يأخذ هذه العلم ويتعلمها جملة ودفعة ولو كانت يعني هذه العلم لا يستطيعها ولا يفهمها بل ينبغي الإنسان أن يأخذ من العلم لا يستطيع وقد يكون ذلك الذي لا يستطيعه فاضلا ولكن لا يستطيع تحصيله وليستطيع نيله وادراكه وفهمه اذا لا بد أن يتدرج شيئا فشيئا حتى يناله إن شاء الله ويدركه ويحصله اذا هذا هذ الذي ذكر قد قال مثلا ولو وقع عليكم شيء قال قد لا يتيسر احيانا لطالب العلم الرحله في طلب العلم الاخذ يعني مثلا في رحله مثلا عن كبار العلم المبرزين اما لمشقه السفر وقله ذات اليد وعدم إذن الوالدين او لغيرهما من الموانع وقد يحرمهم من ذلك يعني وقد يحرم ذلك من طلب بعض العلوم التي قد لا يتقنها شيوخ بلدي فحينئذ حري بطالب العلم أن يطلب علما علما ما يتيسر له مما يتقنه شيوخ بلدي هذه أولا ولعل الله سبحانه يحدث بعد ذلك عمره فيتيسر له طلب ما لم يطلبه من قبله ويزدد بعد ذلك بذلك شوقه للرحلة وتقوى عزيمته ورغبته في طلب ما لم يحصله ويكون هكذا شيئا فشئا لعنى كالناس إذا ما قراش عن فلان لا يقراش إذا ما قراش فيما يقراش لا. لا, لا, لا كل شيء كل شيء على حدة كل شيء بحسب استطاعته وبحسب ما توفر لديه وبحسب ما أمكنه كذلك تحصيره وأمكنه كذلك تيسيره وأمكنه كذلك إدراكه وتعلمه وهكذا ولكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في واسيتي لأبي القاسم المغربي وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشئ الإنسان في البلد فقد يتيسر له في في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتلسل في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون يعني علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن تسمى به وقد لا يتيسن البعض طلب بعض أنواع العلوم لضعف فهمه أو ربما لا يجد في نفسه قبولا لنوع معين من أنواع العلوم فهذا الأصمع اجتمع بالخليل نحمد وحرص على فهم العروض منه فأعياه ذلك فقال له الخليل يوما قطع لي هذا البيت وأنشده إذا لم تستطع شيئا البيت هو تمامه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع يعني كأنه قال يعني هذا البيت حتى عن حكمة يعني يقول يا فلان إذا لم تستطع شيئا فداعه وجاوزه إلى ما تستطيع ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يشتغل به فحري أن يطلب غيره من العلوم التي يفهمها وينتفع بها قال الشيخ الإسلام بن تيمية فأكثر الخلق يكون مستحب لهم ما نسوى الأفضل مطلقا هذه يعني صح إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضل ولا يسبرون عليه إذا قدروا عليه ممكن هكذا لا يسبرون عليه وقد لا ينتفعون به يعني ولو يستطيعون ويسبرون قد لا يفهمون ما لا يفهمون لا يستوعبون تلك المعلومات للأسف للأسف عنده همه عنده إرادة عنده حرص عنده حرحلة عنده كذا ولكن لا يفهم إذن إنسان لماذا يقضي كل هذه الأوقات ويبذل كل هذه القوات من نعرف كيفاش إذا فهمت, إذا فهمت أقرأ قدر ما تفهم واسمع ما تفهم وإن شاء الله يعلمك الله ما لا تعلم ويفهمك ما لم تفهم كذلك سبحانه وتعالى إذن لهذا قال بل يعني قال وقد لا ينتفعون به بل يتضررون به إذا طلبوه مثل ما من لم يمكنه فهم العلم الدقيق إذا طلب ذلك فإنه قد, فإنه قد يفسد عقلك ودينه إذن هذا باختصار شديد ويبقى كذلك الأمر الأدب الثاني عشر يعني وهو من أداب طالب العلم باختصار الشليه وهو العلم بالعمل هذا معقول يعني ما روف عندكم يعني لا بد على الإنسان أن يقرن وأن يجمع يعني بين العلم والعمل يكون هذا التلازم وانتم تعرفون الآثار والأخبار التي جاءت ورويت في هذا في بيان ذلك وتأكيد ذلك والحس عليه وإلزام الطالب بذلك وهو أن يعمل بعلمه لهذا كما قال يعني العلماء حتى كانوا يقولون يعني بل كانوا يختبرون أن علومهم بأعمالهم كما قال مثلا إبراهيم الطيمي رحمه الله ما عرضت قولي على عمل إلا, إلا خشيت أن أكون يعني مكذبا يعني يكذب قول عملي يعني يكذبني صراحة أو أنا بنفسي أكون مكذبا لذلك بحيث أقول ما لا أتعل علمي من شاء الله وكلام حسن وكلام طيب وعلم نافع أصول وقواعد وأدلة وكل شيء وشواهد وكل شيء ولكن لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم منهم رعبا لهذا لا غلط لهذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والأنبياء كانوا أول وكانوا السابقين لتبسيد ذلك بلسان الحال يؤكدون بلسان الحال ما ذكروه وقالوه بلسان القال يعملون ما يعلمون أولا لهذا كما قال سيدنا شعيب لقومه وما أريد أنه خالفكم إلى ما أنهاكم عنه وتعلم وتعلمون كذلك قول بن مسعود هتف العلم بالعمل وغيره كذلك ولا أصر لي سابت هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتح هكذا ولا لا وكذلك تذكرون أصر يعني كذلك هذه الدرده اني اخشى ان يقول الله لي ماذا عملت فيما علمت ولا لا وتذكرون الحديث لا تزول قدم امرئ حتى, حتى يسأل عن الاربع في ال عن خمس ومن بينها ويسأل عن عينه الله يبك فيكم اذا عموما يعرف الانسان هذه الحقائق الوقت ها الشعلة اذا أنا هذا الحقيقة باختصار هذا الكتاب قسمته إلى خمسة أقسام ولكن ليس كل ما يتمنه المرء يدركه يعرف بأنه يمشي بإرادة ومشيئة ربه سبحانه وتعالى لكن دايما الإنسان يستعين بربه سبحانه وتعالى له ما عزى وصعب ولعله يعني الله يوفقنا لذلك فهو حاول قدر الإمكان يعني ممكن غدوى إن شاء الله غدا لأنه تعلمون بأنني أعمل لسنا في فترة الإجازة إنما الإجازة ناخذوها ابتداء من 31 جوليان لهذا فغدا عندي فحص طبي في المساء لهذا ارتعيت أنني أقدم المحاضرة في الصباح على الثامنة ونصف إن شاء الله حتى يتيسر لي إن شاء الله الذهاب إلى العمل وبعد الواحدة على الثانية والنصف وإن كما أقول لكم إذا عاولنا سبزل العجب وعاولنا نذكره كما يذكر الطالب للشيخ يعني من المبررات الغياء مبررات الغياء لهذا لأنني عندي فحص بعد الثانية والنصف فلهذا إن شاء الله قدمت المحاضرة الصباح نحاول إن شاء الله كيف نهتدي إلى تهذيب وتقريب هذه الأداب يعني باحتسال شديد حتى نستكمل أو نذكر ما ينبغي ذكره ولا, ولا ينبغي كذلك إلغاؤه أو إهماله أو إغفاله هكذا جزاكم الله خيراً ووفقنا الله وإياكم وعلمنا الله وإياكم ونفعنا الله وإياكم وسبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك وجزاكم الله خيرا